ومبلغ الناس شرعه، فصلوات رب وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. تقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة من عذاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون إن من أعظم المنن الربانية والهبات الإلهية التي يمن الله جل وعلا بها على عبده توفيقه له لتزكية نفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير تزكية النفس عباد الله تزكية النفس أصلها عائد إلى النماء والطهارة فتزكية النفس تنمية الخيرات والبركات فيها وتطهيرها من الأمور الدنيئة والحقارات ولقد امتن الله جل وعلا على الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم يَتْلُوا عَلَى النَّاسِ آيَاتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَيُزَكِّيهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ ويعلمهم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ عِبَادَ الله إن تزكية النفس لها أساس عظيم وأصل متين لا زكا لها إلا به ألا وهو توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا فالتوحيد أساس التزكية يقول موسى عليه السلام لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أي تزكى بتوحيد الله والبراءة من الشرك والكفر به جل وعلا إخوة الإيمان كتاب الله عز وجل القرآن الكريم هو أعظم كتاب لتزكية النفوس فأحظى الناس وأحراهم بالتزكية أعظمهم عناية بكتاب الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بل إن دين الله جل وعلا كله بعقائده العظيمة وعباداته الجليلة وأخلاقه وأدابه الكريمة كله تزكية للنفس ورفع لها لعالي المقامات ورفيع الرتب إخوة الإيمان إن تزكية النفس هي فلاح العبد وسعادته في دنياه وأخرى يقول جل وعلا في صورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها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 فالمفلح حقاً وصدقا في دنياه وأخراه من زكى نفسه والخائب الخاسر من دسها أي غمسها في الرذيلة وأوقعها في حقارات الأمور ودني الصفات وسيء المعاملات والأخلاق وفي الدعاء المأثور, وفي الدعاء المأثور عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء عباد الله وينبغي أن نعلم في هذا المقام أن التزكية منة الله على من يشاء من عباده ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فاللهم زكي قلوبنا عليك أيها المؤمن الراغب بفلاح نفسك وسعادتها في الدنيا والآخرة أن تقبل على الله جل وعلا صادقا في الدعاء عظيم الرجاء فيما عند الله أن يزكي نفسك ومن أعظم تلك الدعوات ما جاء في صحيح مسلم عن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم عبد الله أتبع هذه الدعوات المباركات ببذل الأسباب النافعات وبمجاهدة النفس على طاعة رب الأرض والسماوات والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين لا بد في مقام تزكية النفس من مجاهدة لها وصبر ومصابرة ومرابطة مجاهدتك لنفسك على الصيام مجاهدتك لنفسك على الصي... على الصلاة والصيام وعلى أداء عموم الطاعات ومجاهدتك لها على البعد عن المنكرات كل ذلك من تزكيتك لنفسك لا بد في هذا الباب من مجاهدة النفس من جهتين جهة الأعمال الصالحة تجاهد نفسك لتفعلها ومن جهة الأعمال المُحرَّمة تجاهد نفسك على البعد عنها وكل من الأمرين تزكية للنفس قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وفي باب مجاهة النفس على ترك النواهي يقول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم فهذه تزكية للنفس ولهذا عباد الله ينبغي على المسلم الناصح لنفسه الحريص على زكاتها أي يتوقى المنكرات وأن يتجنب المحرمات وأن يغلق عمنافذ الأهواء والشهوات وما أكثرها كيف يطمع في زكات نفسه من أشرع على قلبه منافذ الشر بنظر عينيه وسماع أذنيه لأمور الباطل ومثيرات الأهواء والشهوات لا سبيل للتزكية إلا بإغلاق هذه المنافذ وأطر النفس على الحق أطرا وزمها بزمام الشريعة وأخذها بخطام الدين لتنقاد مستسلمة مذعنة مطيعة لرب العالمين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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها المؤمنون ليحذر المؤمن في هذا المقام مقام تزكية النفس أن يدعي لنفسه زكاء نفسه فإن المؤمن الصادق مهما اجتهدا في الأعمال الصالحات وتباعد عن المحرمات. لا يزكي نفسه ولا يدعي لها الرفعة والكمال والله جل وعلا يقول في التنزيل فلا تزكو أنفسكم هو أعلم بمن اتقى المؤمن الصادق عباد الله لا يزال مجتاهدا في الأعمال الصالحات والجد والاجتهاد في طاعة الله وفي الوقت نفسه يرى نفسه مقصرا مفرطا خائفًا ألا يقبل منه عمله، كما أنه راجٍ بما عند الله. يقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في المسند أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب, ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل من، ولهذا من عظيم الدعاء دعاء إمام الحنفاء وابنه إسماعيل عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. قرأها قرأها أحد السلف ثم بكى وقال إمام الحنفاء خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف ألا يقبل ولهذا عباد الله المؤمن الصادق يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة ومهما جد واجتهد فإنه لا يزال يرى نفسه مقصرا في جنب الله. ولا يزال راجياً طامعاً من الله عز وجل الإثابة والقبول خلافاً لمن يقوم بقليل من العمل وكثير من العمل المحرم ويرى نفسه من أحسن الناس عملاً ومن أزكاهم طاعة فهذا هو الغرور عفان الله وإياكم عباد الله وفي باب تزكية النفس ينبغي على المسلم أن يحذر من كل الطرائق المحدثة والمناهج المبتدعه التي يدعي أربابها أنهم يزكون بها نفوس الناس التزكية الحقة الصادقة لا تكون إلا بالطريقة النبوية والنهج المحمدي كل تزكية تؤسس على غير نهجه صلى الله عليه وسلم فهي ضلال وفي الحديث الصحيح من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أكثر من الصلاة والسلام على النبي الكريم فقد أمركم الله جل وعلا في التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا